أرأيت الذي يكذب بالدين هل عرفت الذي يكذب بالجزاء يوم القيامة فذلك الذي يدعو اليتيم فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بغضة عن حاجته ولا يحض على طعام المسكين ولا يحث نفسه ولا يحث غيره على إطعام الفقير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 الذين هم يراؤون بصلاتهم وأعمالهم لا يخلصون العمل لله ويمنعون الماعون ويمنعون إعانة غيرهم بما لا ضرر في الإعانة به.